باب الوصايا وعن ابت الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق قمره مسلم له شيء يصفه يبيت إلا وصيته مكتوبة عنده وقال له وصيته وكتوبة عنده زاد مسلم قال ابن عمر ما مرت علي لئة منذ سمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيته وعن ثالث من أبي رضي الله أنه أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود نعام حج وداعم وجعني الشدبي. فقلت يا رسول الله قد بدغ بي من وجع ما تراوانا ذو من ولا يرثني إلا ابنه أفأتصدق بثلث إيماني قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك, إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم على أن يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فمراتك قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك أن تخلف فتعمل عملا تبدغي به وجه الله إلا الزت بيدا وجهة ورفعة ولا علك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أنضني أصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن الباعث سعد بن خولة يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات مكة وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن الناس غضوا من إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير